samawati wal ard jaa'il lil malaa'ikati rusulaa jaa'il lil حَتَّى مَثَلْنَا ثُرَابًا يَزيدُ فِي الخَلْقِ ما يشاء ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنهُ رَحْمَةً فَيَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ Yeah. sama iol la ilah يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة فان الله تضمنكم الحياة الدنيا in وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَغَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ مَن ala ta hab nafsu ka alim hasrat inna وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا Bansu كهُ إلى الذيين Ambulika naışor, Aんだinaj bumawa cents zat this Oh, they... I'm Oh, I'm there! وان الف... ترى ya yeah. i yansha Oh Amen. <laughs> En Ang Tâ o <laughs> In... وَيُكَذِّبُ كَفَّاً كَانَ كَذَّبَ الَّذِينَ نَمُوا قُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ